أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة احمدن ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو الحي القيوم ربكم ورب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 تولوا عنه وقالوا معلهم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتن وَمَا فِى الْعَنَا وَجَاءَ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ اعْبُدُوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعَالُوا عَلَى اللَّهِ ان ترجون وان لم تؤمنوا لي فاعتزلو فدعوا ربهم انها اولئك قوم مجرم فاسرب عبادي ليلا انكم منتبعون وَتُرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَا كوان ورثنا ذا قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني اسرائيل وَإِنَّا قَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَيْنِ مِنَ على الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ نُبِينٌ إِنَّهُمْ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 اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عنه ولا شيء ولا هم ينصرون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين 122. كالمهل يغلي في البطون 123. كغلق الحميم 124. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 125. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم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 اصبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنت به تمترون ان المتقين في مقام امين جَنَّاتِ عَيْنٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلَيْنَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلى الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ظلن ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون